وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُبَارِهَا وَأَشْعَارِ ذَاءٍ أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ ما خلق ضلالا و جعل لكم من الجبال اكنانا و جعل لكم سرابا لتخيفوا الحر و سرابا لتخيفكم بسكم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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَرْكَانَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوهُمْ مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْ إِلَيْهِ الْمَقُولَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ